Bir el emirin, ki düşecek ama hatta gecet, o kanağı algogun, tutun rıqabadan anısrhamam. La net, la hasm, ke kılışın, gassın محبة تهدي إليكم عزة ووئامة صطرت فاخرج هاد روح مجاهد ظلت على درب الجهاد نواما لله درك يا مقاومة أملئ ساحل عدا نارا تشب ضراما والتنثر بشذاك روح مجاهد ظلت على درب الجهاد نواما بطل الحكاية بالفداء تسامى بالعز قام فحدث الهيئة